أحذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنذل إليه من ربه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 لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نتينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا